عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ن ي قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أ ب ي حصين ا ل أ س د ي عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة ولم يخرجه مسلم ل أ ن ا ل أ ع م ش رواه عن أ ب ي صالح واختلف عليه في إ س ن ا د ه فقيل عنه عن أ ب ي صالح عن أ ب ي هريره ة كقول وقيل أبي حصين ن ع عن عن سعيد وعند معين عنه عن, أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى ابن معين أن أبي أبي أبي الخدري يحيى الصحيح وقيل عنه عن أبي صالح صالح هذا هو عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد وقيل عنه عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ و جابر وقيل عنه عن أ ب ي صالح عن رجل من ا ل ص ح ا ب ة غير مسمى وخرج ولفظه وسلم رسول الترمذي طريق رجل جاء هذا الحديث أيضا النبي الله فقال يا رسول الله إلى صلى عليه من أبي حصين علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أ ع ي ه قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى لغير الترمذي قال قلت يا رسول الله دلني يدخلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي قال لا تكثر تغضب فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يوصيه و ص ي ة و ج ي ز ة ج ا م ع ة لخصال الخير ليحفظها عنه خ ش ي ة أ ن لا يحفظها لكثرتها فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن لا يغضب ثم ردد هذه ا ل م س أ ل ة عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب فهذا يدل على أ ن الغضب جماع الشر و أ ن التحرز منه جماع الخير ولعل وسلم هو أبو أبو رسول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء فقد خرج الطبراني من حديث الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا هذا يا خرج حديث من تغضب فقد ولك ا ل ج ن ة وقد روى ا ل أ ح ن ف بن قيس عن عمه جاريه بن قدامه ان رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا و أ ق ل ل علي لعلي أ ع ق ل ه قال لا تغضب ف أ ع ا د عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب خرجه الامام احمد وفي ر و ا ي ة له ان ج ا ر ي ة ا بن قدامه قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فهذا في هو انه هكذا هشام هشاما ذكر ذكر الظن ان السائل هو جارية ابن قدامة ولكن ذكر الامام احمد عن يحيي القطان أنه قال هكذا قال يغلب يحيى يعني أن هشاما ذكر في الحديث على ولكن عن ان ان ج ا ر ي ة س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العجلي وغيره إ ن ه تابعي وليس بصحابي وخرج الإمام الزهري الرحمن رجل النبي صلى الله حديث عن أصحاب وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني الله رسول قال ل الرجل تغضب ق ا ا ل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ف إ ذ ا الغضب يجمع الشر كله ورواه مالك في الموطأ عن عن حميد مرسلة وخرج وسلم الزهري مرسلا عمر مالك الإمام الله النبي أنه الله عليه حميد أحمد من سأل صلى في حديث عن عن عبد بن ماذا من فيما وسلم يجمع لما جماع يباعدني الله عز وجل؟ قال لا تغضب وقول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر ذكرناه الغضب عليه يشهد غضب تغضب عز أن وجل وقول صلى كله الشر ففكرت قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب كلمة حسن في ترك وكذا فسر ا ل إ م ا م أ ح م د و إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي حسن الخلق بترك الغضب وقد روي ذلك مرفوعا خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب ا ل ص ل ا ة من حديث أ ب ي العلاء بن الشخير أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أ ي العمل أ ف ض ل قال حسن الخلق ثم أ ت ا ه عن يمينه فقال أ ي العمل أ ف ض ل قال حسن الخلق ثم أ ت ا ه عن شماله فقال يا رسول الله أ ي العمل أ ف ض ل قال حسن الخلق ثم أ ت ا ه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي أ العمل فقوله ض ل فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ما لك لا تفقه حسن الخرق ل لك تفقه ه حسن أن ا استطعت تغضب إن و ذ ا مرسل فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أ م ر ي ن أحدهما أ ن يكون مراده ا ل أ م ر ب ا ل أ س ب ا ب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال ونحو ك وكذم ف والصفح والعفو الأذى الغيظ والطلاقة والبشر و ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس الأخلاق إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة تخلقت بهذه أ و ج ب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أ س ب ا ب ه والثاني أ ن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إ ذ ا حصل لك بل بما به الغضب ابن على والعمل ملك كالآمر الناهي له ولهذا المعنى قال الله عز وجل جاهد إذا كان تنفيذه آدم نفسك فإن ترك عز يأمر ولما سكت عن موسى الغضب ف إ ذ ا لم يمتث ا ل إ ن س ا ن ما ي أ م ر ه به غضبه وجاهد نفسه على ذلك إ ن د ف ع عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا ف ك أ ن ه حينئذ لم يغضب و إ ل ى هذا المعنى وقعت ا ل إ ش ا ر ة في ا ل ق ر آ ن بقوله عز وجل واذا ما غضبوا هم يغفرون وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكان ن ب ي ه صلى الله عليه وسلم ي أ م ر من غضب بتعاطي أ س ب ا ب تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند غضبه ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال استب رجلان ي عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس و أ ح د ه م ا يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعلم ك ل م ة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل أ ل ا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لست بمجنون وخرج والترمذي وسلم الخدري الإمام النبي الله صلى عليه أحمد من أبي أن حديث سعيد قال في خطبته أ ل ا إ ن الغضب ج م ر ة في قلب ابن آ د م افما ر أ ي ت م إ ل ى حمره عينيه وانتفاخ اوداجه فمن احس من ذلك شيئا فليلزق بالارض أ ر وخرج ض ل إ م م أحمد وأبو داود من ا داود وأبو أبي حديث ذ أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم ق إ ذ القائم غضب أحدكم وهو قائم وهو ف ي فليطجع ج ل الغضب وإلا س فإن عنه ذهب و د قيل إن ل ل م ع ن أن ى في هذا ا ا ق متهيا للانتقام والجالس دونه في ذلك و ا ل م ض ج ع أ ب ع د عنه ف أ م ر ه بالتباعد عن ح ا ل ة الانتقام ويشهد لذلك أنه روي الغضب ن بن سعد عن أنس عن سعد ا ن ومن حديث الحسن برسلا عن النبي ب برسلا ي عليه حديث عليه صلى صلى الله وسلم الله وسلم قال ل ا ج م ر ة في قلب ا ل إ ن س ا ن توقد الا ترى إ ل ى ح م ر ة عينيه وانتفاخ أ و د ا ج ه ف إ ذ ا أ ح س أ ح د ك م من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب والمراد أ ن يحبسه في نفسه ولا يعديه إ ل ى غيره ب ا ل أ ذ ى بالفعل ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إن من من من من المتجع فيها القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي خير خير خير خير و إ ن كان هذا على وجه ضرب المثال في ا ل إ س ر ا ع في الفتن إ ل ا أ ن المعنى أ ن من كان أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ س ر ا ع فيها فهو شر ممن كان أ ب ع د عن ذلك وخرج أحمد من حديث عن وسلم وهذا الإمام ابن عباس النبي الله قال إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثا وهذا أيضا صلى عليه فليسكت أحمد من أحدكم حديث عن غضب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 بما أ ن د م عليه إ ذ ا رضيت وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله أ ن ت يا أ م ي ر المؤمنين مع ما أ ع ط ا ك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب فقال له أ و م ا تغضب يا عبد الملك فقال عبد الملك وما يغني عني ي سعة ج و ف إ ذ ا لم أ ر د د فيه الغضب حتى لا يظهر فهؤلاء قوم ملكوا أ ن ف س ه م عند الغضب رضي الله عنهم واخرج ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود من حديث ع ر و ة بن محمد السعدي أ ن ه كلمه رجل ف أ غ ض ب ه فقام فتوضا ثم قال حدثني أ ب ي عن جدي ع ط ي ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الغضب من الشيطان و إ ن الشيطان خلق من النار و إ ن م ا تطفا النار بالماء ف إ ذ ا غضب أ ح د ك م فليتوضا أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم بإسناده الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار ف إ ذ ا غضب أ ح د ك م فليغتسل وفي وسلم نفسه الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد إنما الشديد الذي يملك الله قال بالسرعة إنما الغضب صلى عن عن عند وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرع ة فيكم قلنا الذي لا تصرعه الرجال قال ليس ذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث معاذ بن أنس الجهني الإمام معاذ أحمد من أنس حديث بن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 ما تجرع عبد ج ر ع ة أ ف ض ل عند الله من ج ر ع ة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ج ر ع ة أ ح ب إ ل ى الله من ج ر ع ة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد لله إ ل ا م ل أ الله جوفه إ ي م ا ن ا وخرج أ ب و داود معناه من ر و ا ي ة بعض ا ل ص ح ا ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال م ل أ ه الله أ م ن امنا و إ ي ا وايمانا ق ل م و ن بن م ه ر ج ء رجل أمرتني إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله قال لا تغضب قال أمرتني أن لا يا أبا أوصني أن أغضب عبد تغضب و إ ن ه ليغشاني ما لا أ م ل ك قال ف إ ن غضبت فاملك لسانك ويدك خرجه ابن أ ب ي الدنيا وملك لسانه ويده هو الذي أ ش ا ر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م ر ه لمن غضب أ ن يجلس و ي ت ط ج ع و ب أ م ر ه له أ ن يسكت قال عمر بن عبد العزيز عمر عبد بن قد أفلح ل من عصم من ا ه وقال ى والغضب والطمع و الحسن أ ر ب ع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغبه ة و ا ل ر ب ة و ا ل ش ه و ة والغضب وهذه ذكراها هي كله هي إليه الأربع التي الحسن هي مبدأ الشر كله. فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس مبدأ في فإن لاعتقاد نفعه فمن حصل له ر غ ب ة في شيء حملته تلك ا ل ر غ ب ة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه وقد يكون كثير م اليه ش ء المرغوب ف ي محرما من من والرهبة الخوف الشيء وإذا خاف الإنسان هي شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له وقد يكون كثير منها محرما و ا ل ش ه و ة هي ميل النفس الى ما يلائمها وتلتذ به وقد تميل كثيرا الى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب وإلى والسحر والنفاق والبدع والغضب تميل ما محرم الخمر كثيرا الى كالزنا بل الكفر هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خ ش ي ة وقوعه أ و طلبا للانتقام ممن حصل منه ا ل أ ذ ى بعد وقوعه وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش وربما كثير من من من الأفعال المحرمة الظلم المحرمة كما ذلك كالقذف كالقتل إلى الكفر ارتقى درجة جرى ل ج ب ل ة ا بن ا ل أ ي ه م و ك ا ل إ ي م ا ن التي لا يجوز التزامها شرعا وكطلاق ا ل ز و ج ة الذي يعقب الندم والواجب على المؤمن أ ن تكون شهوته ه أباحه الله له وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها مقصورة ما وربما صالحة وأن يكون بنية على طلب فأثيب ب غ ض دفعا ل ل أ ذ ى في الدين له أ و لغيره وانتقاما ممن عصى الله ورسوله كما بأيديكم وينصركم كانت قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قلوبهم وسلم قال تعالى الله حال النبي صلى الله صلى عليه ويشف صدور ويذهب وهذه غيظ ف إ ن ه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إ ذ ا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء ولم يضرب بيده خادما و ل م ر أ ة إ ل ا أ ن يجاهد في سبيل الله وخدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ولا فما لما له له فعله أنس أف سنين عشر فعلت لشيء قال قال قط كذا ولا وفي رواية لشيء لم يفعله ألا فعلت لامه أهله كذا وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أنه قال صلى انس ل ل عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان وفي رواية للطبراني قال ه دعوه قضي شيء وفي رواية كان أ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئاً رضي من الله بما كان. وسئلت ل تخالف الله ا شيئا بما رضي قد من كان و عن ا ئ ش ة ع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن تعني أ ن ه ت أ د ب بادابه وتخلق ب أ خ ل ا ق ه فما مدحه ا ل ق ر آ ن كان فيه رضاه وما ذمه ا ل ق ر آ ن كان فيه سخطه وجاء في ر و ا ي ة عنها قالت كان خلقه القرآن كان لرضاه يرضى وكان ي س خ لسخطه ط و ص ل ى الله عليه وسلم ل ش د ة حيائه لا يواجه أ ح د ا بما يكره بل تعرف الكراهه في وجهه كما في الصحيح عن أ ب ي سعيد الخدري قال كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا من صلى عليه وسلم في رأى أشد عرفناه في وجهه ولما ج ه ه و بلغه ابن مسعود قول القائل هذه ق س م ة ما أ ر ي د بها وجه الله شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أ ن قال قد أوذي بأكثر رأى أو موسى وكان وسلم هذا عليه يكرهه من سمع ما صلى فصبر الله الله إذا غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت وقد دخل بيت ع ا ئ ش ة ف ر أ ى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه وقال إ ن من أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة الذين يصورون هذه الصور ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته الصلاة بعضهم معه شكي غضب عن حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب و ش ت د غضبه ووعظ ا ل ن ان س وأمر ولما رأى بالتخفيف خ احدكم م المسجد ة قبلة في تغيطوا ك ه ا وقال إن أ ح إ ذ ا كان في ا ل ص ل ا ة ف إ ن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاه ة وكان ا من د ع ئ صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب في وهذا ا ا ل ر ض و عزيز جدا وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يقول سوى الحق سواء غضب أ و رضي فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما مرفوعا إذا الإيمان الناس الطبراني من حديث أنس مرفوعا ثلاث من أكثر أخلاق حديث ثلاث وخرج لا يقول غضب من إ ذ ا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إ ذ ا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إ ذ ا قدر لم يتعاط ما ليس له وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ خ ب ر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أ ح د ه م ا عابدا وكان ا ل آ خ ر مسرفا على نفسه فكان العابد يعظه فلا ينتهي فراه يوما على ذنب ا س ت ع ظ م فقال والله لا يغفر الله لك فغفر الله للمذنب و أ ح ب ط عمل العابد وقال أ ب و ه ر ي ر ة لقد تكلم ب ك ل م ة أ و ب ق ت دنياه و آ خ ر ت ه فكان أ ب و ه ر ي ر ة يحذر الناس أ ن يقولوا مثل هذه ا ل ك ل م ة في غضب وقد خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم ف أ ح ب ط الله عمله فكيف بمن تكلم في غضبه ه ل ن ف س و م ت ا ب ع ة هوى بما لا يجوز وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين أ ن ه م كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أ س ف ا ر ه و ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر على ن ا ق ة فضجرت فلعنتها ه الله عليه متاعها ا النبي فقال خذوا فسمع وسلم ع صلى و و د وفيه ايضا عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة ورجل من ا ل أ ن ص ا ر على ناضح له فتلدن عليه بعض التلدن فقال له سر لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا ت د ع و على أ ن ف س ك م ولا ت د ع و على أ و ل ا د ك م ولا ت د ع و على أ م و ا ل ك م لا توافقوا من الله س ا ع ة ي س أ ل فيها عطاء فيستجيب لكم فهذا كله يدل على أن صادف كله وأنه إذا دعاء الغضبان يجاب ساعة إجابة يدل على قد أن ينهى عن الدعاء على نفسه و أ ه ل ه وماله في الغضب و أ م ا ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م قال هو الواصل وماله لأهله وولده هو إذا غضب عليه. قال اللهم لا تبارك غضب عليه فهذا ي اللهم العن يقول لو عجل له ل لأهلك ك من د ع ع ل يدل ه فأماته فهذا ي على أ ن ه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه و أ ه ل ه وماله والحديث دل على أ ن ه قد يستجاب لمصادفته س ا ع ة إ ج ا ب ة و أ م ا ما روي عن الفضيل بن عياض قال ث ل ا ث ة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر وعن ا ل أ ح ن ف بن قيس قال يوحي الله إلى الحافظين الذين مع ابن آدم لا تكتبا على عبدي في الله ابن لا تكتبا شيئا إلى على ضجره مع آدم وعن أ ب ي عمران الجوني قال إ ن المريض إ ذ ا جزع ف أ ذ ن ب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب خرجه ابن أ ب ي الدنيا فهذا كله لا يعرف له أ ص ل صحيح من الشرع يدل عليه و ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا غضبت فاسكت يدل على أ ن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ م ر من غضب أ ن يتلافى غضبه بما يسكنه من أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب فكيف يقال إ ن ه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه وقال عطاء بن أ ب ي رباح ما أ ب ك ى العلماء بكاء آ خ ر العمر من غ ض ب ة يغضبها أ ح د ه م فتهدم عمل خمسين س ن ة أ و ستين س ن ة أ و سبعين س ن ة ورب غ ض ب ة قد أ ق ح م ت صاحبها مقحماً م ان استقاله ا خرجه ب أبي الغضبان د ن إن من قال من السلف إن ي ا قال السلف ا ثم ل إ ذ ا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أ و السفر أ و ط ا ع ة كالصوم لا يلام عليه إ ن م ا مراده أ ن ه لا إ ث م عليه إ ذ ا كان مما يقع منه في كثيرا يوجب حال الغضب كثيرا من كلام تذجرا من أ و سبا أ و نحوه كما قال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ن ا بشر أ ر ض ى كما يرضى البشر و أ غ ض ب كما يغضب البشر ف أ ي م ا مسلم سببته أ و جلدته ف أ ج ع ل ه ا له ك ف ا ر ة ف أ م ا ما كان من كفر أ و ر د ة أو قتل نفس او اخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم انهم لم يريدوا ان الغضبان لا يؤاخذ به وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق او يمين فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف أ ن ه ا راجعت زوجها فغضب فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر و أ ن ه ا جاءت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إ ل ي ه ما تلقى من سوء خلقه ف أ ن ز ل الله آية ايه ل رسول الله صلى الله ل ظ ه وأمره ا ر ع وسلم ب ك ف الظهار ر ة ا في قصة طويلة قصة وخرجها ابن أ ب ي ح ا ت من م وجه آ خ ر عن أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة أ ن خ و ي ل ة غضب زوجها فظاهر منها ف أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه بذلك وقالت إ ن ه لم يرد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ر ا ك إ ل ا حرمت عليه وذكر ا ل ق ص ة بطولها وفي آ خ ر ه ا قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أ ن الظهار طلاق وقد قال إ ن ه ا حرمت عليه بذلك يعني لزمه الطلاق فلما جعله الله ظهارا مكفرا أ ل ز م ه بالكفارة وروى ل يلغه م و مجاهد عن ابن عباس أ ن رجلا قال له إ ن ي طلقت ا م ر أ ت ي ثلاثا و أ ن ا غضبان فقال إ ن ابن عباس لا يستطيع أ ن يحل لك ما حرم الله عليك عصيت ربك وحرمت عليك الجوزجاني وحرمت امرأتك ربك خرجه والدار قطني بإسناد على شرط مسلم. وخرج ا ا بإسناد ل على مسلم د ر شرط قطني و القاضي إ س م ا ع ي ل بن إ س ح ا ق في كتاب أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن باسناد صحيح عن عائشه ة قالت اللغو في الأيمان ما كان في المراء ا ل و في في ز والمزاحة ل والحديث الذي لا ي ع قالت د عليه ق ل الكفارة على كل ب وأيمان يمين حلفت عليها على جد من ا ل أ م ر في غضب أ و غيره لتفعلن أ و لتتركن فذلك عقد ا ل أ ي م ا ن فيها الكفاره ة وكذا و ا ر ابن الزهري عائشة وهذا الأسانيد وهذا الحديث المروي عنها وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن عروة مرفوعة على يدل أصح لا طلاق ولا عتاق في إ غ ل ا ق إ م ا أ ن ه غير صحيح أ و أ ن تفسيره بالغضب غير صحيح وقد صح عن غير واحد من ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م أ ف ت و ا أ ن يمين الغضبان منعقده ة و ف ي ا الكفارة وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده قال الحسن طلاق السنة ذلك روي عن يصح أ ن يطلقها و ا ح د ة طاهرا من غير جماع وهو بالخيار ما بينه وبين أ ن تحيض ثلاث حيض ف إ ن بدا له أ ن يراجعها كان أ م ل ك بذلك فإن ففي في إن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت ثلاث ثلاثة لا تحيض ما يذهب غضبه حيض تحيض يذهب أو أشهر وقال الحسن لقد بين الله لئلا يندم أ ح د في طلاق كما أ م ر ه الله خرجه القاضي إ س م ا ع ي ل وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أ ن ه يقع بها الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات ك ن ي ة ف أ و ق ع بذلك الطلاق في الباطن أ ي ض ا فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق